أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا إله الله محمد رسول Wa do anna Muhammad إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا وقال تبارك وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا فقال تعالى ونضع في لغة العرب